ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ما إِلَّا ليقربونا إلى الله زلفاء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 خلق السماوات والأرض بالحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل وسخر الشمس والقمر, وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج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 وإذا مس الإنسان ضرم دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه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 فَأَينَ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي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 لِلَّهِ فَما لَهُ مِنْ نَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْهَ رَبِّهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَطِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون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 ويخوفونك بالذين من دونه، وَمَن يُضِل اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّه فَمَا لَهُ مِن مُضِل أَلَيْسَ اللَّه بِعَزِيزٍ فِي انتقام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 او أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل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 فَمَن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى ويرسل الاخرى الى اجل مسمى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 سَنَذَرُ <الإنسان ضر> دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيئات مَا كسبوا وما هم بمعجزين أو يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّه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 وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق.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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ألم يأتيكم رسلا منكم يتلون عليكم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 إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين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 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وطيل الحمد لله وطيل الحمد لله رب العالمين